قوله تعالى ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم نص على أنهم لا يتمنون الموت ابدا وأن السبب هو ما قدمت أيديهم ولكن لم يبين ما قدمت أيديهم الذي منعهم من تمني الموت وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه لا يتمنونه لشدة حرصهم على الحياة كما بينه تعالى بقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة فشدة حرصهم على الحياة لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من حينهم وقوله بما قدمت أيديهم الباء سببية والمسبب انتفاء تمنيهم هو ما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي انتهى والذي أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه من الأسباب من كفرهم ومعاصيهم قد بينه تعالى في موضع آخر صريحا في قوله جل وعلا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 ولهذا كله لن يتمنوا الموت بل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر فقد ايقنوا الهلاك ويأسوا من الآخرة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ولهذا كله لم يتمنوا الموت كما أخبر الله تعالى عنهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أي إن فررتم من الموت بعدم تمنيه فلن يجعلكم ذلك تنجون منه وهو ملاقيكم لا محالة وملاقيكم بمعنى مدرككم كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وكما في قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة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 وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم مع قوله فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية ففي كل منهما نداء وأذان وحج وصلاة وسعي وإتيان وذكر الله ثم انتشار وإفاضة مما يربط الجمعة بالحج في الشكل وإن اختلف الحجم وفي الكيف وإن تفاوتت التفاصيل وفي المباحث والأحكام كثرة وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه مما يجعل مباحث الجمعة لا تقل أهمية عن مباحث الحج وتتطلب عناية بها كالعناية به قال صاحب التتمة أذابه الله وقد نقل عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه كان عازما على بسط الكلام فيها كعادته رحمه الله ولكن إرادة الله نافذة وقدرته عالية وأن كل إنسان يستشعر مدى مباحث الشيخ وبسطه وتحقيقه للمسائل ليحجم ويترك الدخول فيها تقاصرا دونها ولاسيما أن ربط هذه المباحث بنصوص القرآن ليس بالأمر الهين، كما أشار إليه أبو حيان في مضمون قوله في نهاية تفسيره لهذه السورة بعد إيجاز الكلام عن أحكامها قال ما نصه وقد ملأ المفسرون كثيرا من أوراقهم بأحكام وخلاف في مسائل الجمعة مما لا تعلق له بلفظ القرآن انتهى، فهو يشير بأن لفظ القرآن لا تعلق له بتلك الأحكام التي ناقشها المفسرون في مباحث الجمعة ولكن الدارس لمنهج الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأضواء والمتذوق لأسلوبه يجده لم يقتصر على اللفظ فقط أي دلالة النص التطابقي وتأمل أنواع الدلالات من تضمن والتزام وإيماء وتنبيه فإنه يجد لأكثر أو لكل ما قاله المفسرون والمحدثون والفقهاء من المباحث أصولا من أصول تلك الدلالات قال صاحب التتمة أذابه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة الدراسة ما نصه إذا نودي للصلاة أي قام المنادي بها وهو المؤذن يقول حي على الصلاة وقولهم يوم الجمعة أي من صلاة يوم الجمعة أي صلاة الجمعة انتهى ومما يدل على أن المراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات ذلك اليوم مجيء من التي للتبعيض ثم تعين هذا البعض بالأمر بترك البيع في قوله فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لأن هذا خاص بالجمعة دون غيرها لوجود الخطبة وقد كانت معينة لهم قبل نزول هذه الآية وصلوها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمراد بالنداء هو الأذان كما أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه وكما في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وقيل النداء لغة هو النداء بصوت مرتفع لحديث فإنه أندى منك صوتا وقد عرف الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الأذان لغة عند قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فقال الأذان لغة الإعلام ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وقول الحارث بن حلزة آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه التواء والأذان من خصائص هذه الأمة شعارا للمسلمين ونداء للصلاة أيها المستمعون الكرام لم تزل لحديث المؤلف بقية حول الأذان وما جاء فيه نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته